وناديناه مِن جانب الطور الأيمن وقربناه نديا وناديناه من جانب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 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ نَضِيرًا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ نَضِيرًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وأنظر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا أُلَاائِكََّينَ أَن عَنَ اللهَّهُ عَلَه مِنَ النَّ بّينَ مِنْ ذُدّيةِ آدَنَ وَمًَِّا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِدْرِيسَ وَإِسْحَاقَ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 لا عَلَيْهِ آيَاتٌ رَحْمَانِي خَصُّتْ سُجَدًا وَبَكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ سَتُوفَى الْقَوْمَ غَيَّا سَتُوفَى الْقَوْمَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأولئك فأولئك الجنة ولا يظلمون شيئا فأولئك يذكرون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عرم التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات عرم التي وََ الله م إذهُ بالغَيد إِهُ كان وَعدهُ مت إنهُ كان وَهُ متية لا يسعونَ فيِيهَا لَغوًا إِلا سلََ لا يسعون فيها وَاِلاَ سَلاَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا مَسْكَنًا وَوَسِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ إلَّا الذِّنَّة الَّتِي يُورَثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَذَّرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا نَتَنَذَّرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ الْفَلَقِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَهُ مَا دَيْنُ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَهَذِينَ بَالِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَمَا كَانَ رَبُّكَ